ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله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 حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون